the uh. من هى تفكمر وَيُرِيدُ ذُو الْجَلالِ مُظْهِرًا لَهُ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن for his life. All right. o oh. وما أردت Hey, Lord.